أَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إلا الله يتكذرون ويقولون أئنا لتارفوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين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 ألفة للشاردين لا فيها غول ولا هم عنها ينزكون وعندهم قاصرات الطرفعين فأنهن بيض مكنون